17. وفي ذلك لآية لقوم يتفكرون 18. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وَنَذَرَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ آتَمِدُ بِكُم وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَا مَن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 والله يعلم ما تسرون وما تعلمون 113. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون 114. أموات غير أحياء وما يشعرون أيا ليبعثون 121. فاللهكم إله واحد 122. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون 123. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون هُوَ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُم قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُ بِغَيْرِ علم. أَنَّ سَاءَ مَا يَزِرُونَ قَدِمَ كِرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَى اللَّهُ بِنَانَهُم مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ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 الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم دخل الجنه يقولون سلام عليكم دخل الجنه بما كنتم تعملون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 116. كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين 117. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله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 والذين هاجروا فِي الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة قال أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم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 الملائكة وهم لا يستكبرون يَخَافُونَ ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إن مَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنَّا يَفْرَحُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَأَصْبَاهُ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ بَنَاتٍ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ 119. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوذا وهو كظيم 110. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على 119. ألا ساء ما يحكمون 110. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء 111. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.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 وَلَا ولا يستقدمون 110. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار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 لَهُمْ رِزْقٌ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْءٌ لَّا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 اهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلنا لكم السمع والابصار والافئده وجعلنا لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون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 لَكُمْ سَكَنٌ وَجَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا وَجَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَغْبَارِهَا وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثَهُ وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ النَّخْلِ غِيَارًا لَّهُ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لكم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 119. وأكثرهم الكافرون 110. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون 111. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون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 وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ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 ييا يضكُمْ لا عََّكُ تَذَكَّون وَأَْفُ بِهْد الَّهِ ذَا آهَتُمْ وَلَا تَ قُضُ الْأَيمَانَ بعدََةَكيدِهَا وَقَدِ جَعَتُمُ اللهَّه لَْكُم كَفِيلَ إِ اللهَّه يَعلملَ مَا تَفَالُون ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوه ان كفتن تتخذون ايمنكم دخلا بينكم تتخذون ايمنكم دخلا بينكم ان تكون أمة هي أربى من أمة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 فَشَاءَ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ ذَخَرًا بَيْنَكُمْ فَتَظُنُّوْا بِذِلَّةِ قَوْمٍ عِنْدَ سُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدُّتُّمْ عَن سَبِيلِ الله.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 ولننجزين للذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهم مؤمنون سنحييهم حياه طيبه ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله مِنَ الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون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 يَأتِهَا رِزبُهَا رَغَدَم مِنْ كلُلِّ مَكَانه فَكَفَرَت بأَننُ مِن اللَّهِ فَذَااقَهى اللَّم لِباسَ الجُوعِ وَالخَ فَذَا قَ اللَّهُ لِباسَجُيِ وَالخَمْف بِمَا كانَوا يَصْنَعون وَلَ قَدِجَ أَهُمْ رَسُولُ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 ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحَ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لَّأَن عمي.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 وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ